أعوذ بالله من الشيطان الرجيم عسى ربكم أن يرحمكم وإنه عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا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 ولا تزر وادرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعت رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مسر فيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا وَكَمْ أَهْلَتْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِنْ بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَأَ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا